أطفأ المصباح نورا حين أذكى الدهور نورا أعجل الفجر غروب يخنق الحزن سرورا ربي رحمك بعشن روّع الخطب طيورا يا لتصري في الليالي إن دنيانا غرورا بينما الأحباب جمع والمونى أجمال صورا زحف البين إليهم والأسى مدى جسورا يا جنى بعض الدواهي تفقد الشخص شعورا فإلى الله ولله يرجع المرء ليت ترحال المنايا أو بقاها بالمشورة إن من نبكي هي آلاء رحم الله حبيبا أطفأت الحال نورا أجر الله نفوسا مطمئنات صبورا إن طواها الهم متابا سيدات <سؤال> شكورا تدفع الشكوى بحمد وتداوي الحزن نسرا الله حبيبا اطفاء MUTMAINATIN صبورا IN طواها لهم متابات أو غثيبات فشكورا Tudfع بحمد وتداوي الحزن